قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَن يُغَالَمُوسَى قُولُوا إِنَّنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِم حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُوسَىٰ وَمَتْنَىٰ نَدْرَب بِكَ لِل ان في امنا المؤمنين فما وجد وَتَرَكْنَا فِيها آيَاتٍ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ عَذَابَ الْآخِرَةِ وَفِي مُوسَىٰ آيَةٌ فَأَعْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُودٌ فأخذناه وجنوده فنبلناهم في اليم وهو موليم وفي عاد إذ أَنْسَلْنَا عَلَيْهِ مِرْيَحَ الْعَاقِبِينَ مَا تَرَكُوا مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَنَّهُ كَثِيرٌ وَقِيثَ ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ أَحَقٍّ فَعَتَوْا عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِمۡ فَأَخَذَتۡهُمۡ صَاعِقَةٌ يقْتُرُ وَأُم يُنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْكِ وَقَوْمَ نُوحٍ إِذْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءُ بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهد وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مُّنذِرٌ مُّبِينٌ كُم مِّن غُذِي رُم بِين وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ